بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله وفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم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 نبأني العليم القبير إن تتوبى إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرى عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أسار ربّه إن طلق كن أي يبدله أزواج خير من مسلمات مسلمات مؤمنات قانات سائبات عابدات سائعة فيبات وأبرار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُوا النَّاسُ وَالْإِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَارٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ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 الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوع وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار ما الداخلين وَدَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةٌ فِي أَعْوَنٍ إِنَّ قَالَتْ رَبِّ بَنِي لِعِنْدَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِدِينِ مِنْ فِي أَعْوَنٍ وَعَمَلِكِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتي.